فجعلناه هبارا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا خير مستقرا واحسن مقيلا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء والماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك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 يَوْمَ يَحْضُّ الظَّالِم عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يقول يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا يَا, ويلتا يا ويلتا